اهلا ذكر انكوس اهلا ذكر انكوس اهلا ذكر انكوس اهلا ذكر انكوس اهلا ذكر انكوس وعمر ذكر انكوس بودايك ذكر كافر سوره الجدبه زاندوا كان اياد لم سوره فيروزه ده كصورتي نورا باكانه عائشه ده كاد رضا اخوي جوللي توبلی وانيه نولا هر داون بيسا كاتتو كافري باخوار كافري باات كاني اخوا واد كاني اخوا بدرودا ديتو كفره انا باخوار دروست موز بده الى ريشيت بو او ريشيت بربته نولا ولا نولا نولا دسكاريمه كخيلت لها هم برج شكهش جوانتله دسكارينه كي صبر بقدر هم بودينه كشت دفرمة لو حد كذا فرمة دواي من خلافات سي ساله باشا لم نوانا دخين ديان هزار ما بست مويك يا وصف فتره خلاف دروز خلافة خلافته يعني كمعنى يعني لانيوان مسلمان ده خلاف دروز نبي هيك اشتكان دجي يكترين اودوا اشتبرام واجماني شيء تذانيك خلاف لبيني خوارجو لبيني صحابة دروز بول لبيني خلف علي دروز بول رضي الله عنه ورجاله علي كروي بطالب لسر لسر حقبه وخوارج لسر باطله جاك لسر دمي خلافتي او خي انرجع وخوارجه كان خياني مسلمان شيء كتير كتير خوارج جمرابه جمرأتي أوان خويس زرار للخلافة علينا درزة ان يا كساني كيخوان رش كدستي عن شو خواني عثمان خو وهذه زرار في فرمي خلفاء و كساني كنا هاتون خواني أبي رشتو. يا كسي كمجوسي دستي تصالي هيلا حديثك عمر الله إما شون بل إن عثماني كري عفان شايستي خلافدبوه لكانت قدا مرواني حكمه عبد الله كري كرد باولي لكانت قدا في تضلي كسانك والله لجو يدريجك قمراتري جاء هركس اي بي اقرى حثماني كري عفا بخليفة نزاني وخوش نبي ورزي لنجري فأنت اضل من حماري أهلك كما قال شيخ الوسائل ابن تيمين ابن تيمين فرمي هركس ايك طع نبدا لخلافتي لو وشواره فهو اضل من حماري أهلك قمراتري لجو يدريجك خوايا فنب خوايا يعني آية من المناع عثماني قراءة فارضاء يقولون لما سألتها هلأي كرت بحليك لخلافة دشوري بحليك لخلافة دشوري في أغنبري رسولي كان شتيجي كرت خواي باردقار لقرآن دا رخنيلي كرت عف الله عن لما أذنت له عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني خواي باردقار نيد بيسكاء في عبارة يخوّصها صم رولا أعمامور في جراب وشء بملء قريش سركر ذكاني قريش كتشتى كيرت بفي شواني أو كخوّاي كرد جار ديوست خوّاي جوران لهماي عبس سوته والله نقولا كواتاد بفي عبارة يخوّصهم شايستي في شو أن ديوان شايستي في عبارة أتيا لكانتك دخوّاي رولا عبد الله لا تويركبك أو توري لواني ترک. بهمان شئ يا عمر فاضل عليه السلام، مروان كوري حاكمين فيكر <تصفيق> عثمان هنايرا، قاتشون ذي قبل الخلفاء، هو نفامتي يا بنا بخوا، نفامتي يا، أمان نفسيك خوارجيا، كتو، وابزاني كبراك يك هلايكر تواود بع، لدين كتر دلو تو، لو مسلي بشرة تو تواب وكتر دلو، خطرة وريابن بلاه، هركسي جوابي والله جمرادله، هركسيك. شرم لعثمان نكا وكو في پیغمبری خواه شرمي لیکر عليه الصلاة والسلام وملائكت شرمي لیکر دوا آوابه شرمانه امقصانبكا چون اما بخليفة ادابنين آوابه شرم به بي قمانا وكاسي قمرايا خواهي قبره هدایت ممدع الله والحمد لله وصلا الله وصلا الله وصلى الله, وصلى الله. <تصفيق> إن كنتم لا تعلمون